همم آه طفل حزين بخيمها وحاله مو هذا عذرها <هو> ونسم عشقاله بطفلان يلي على, علي الشاطئ جودك فايض بحزننا فرات ودخيلك ارجع السكنة يلي على الشاط جودك فايض بحزنة انت فرات ودخيلك ارجع السكنة <تصفيق> المار, <تصفيق> المار يا ما اريد المار عشان اخليني عمي وارجع السكنة عمي انسى موضوع العطش مرايد الماي عمي لو يريد بيا الزمن ما ابدي شكواي عمي صرت حسنار الندم تشرب من دماغ